وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم ومتاعا إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأسيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفقوا بمنا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه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 لهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجزاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون